يا مال يا يباه يا مال يا مال يا مال والله ترف روحي ترف روحي على العتبار والها والها عاش يا يوبا والله واله عاش حسن على العذابه واله تناجي في الدمع وبرو وال يل يلح يل مثل يل طير اي والله مثل طير الحمام امشي شوق الحمى يالحمية للشاعرة أم مهد اليعقوبي